فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجال بحرين يلتقيان بينهما برزخا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجنان والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام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 فإذا شَقَّتِ السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 دواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آل ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربكما مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء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 ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.